ألم يأۡنن الذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟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 الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبغض ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ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 ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور الرحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء